ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلما كانوا ليؤمنوا وحشرنا عليهم كل شيء قبلما كانوا ليؤمنوا إلا أئم. يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون